وَمنْ أَظَلُّ مَِّ يَدَعوا مِن دُون اللهِمَ لا يَسْتَجبُ لَ مَل لا يَسْتَجب لَ إِ يَوْمِ القِيامَةِ وَهُمْ وَهُم عَدُعَائِهِمْ غَافِلُون وَإِذاَا حُشرَّا سُكَانوا لَهُم عْدَ أَ وَكَانوا بعبادَةِِم كَافِدين وَإذاَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آياتُناَا بَناتٍ قَا الذيذينَ كَفرَروا قَالَ الذيينَ كَفَروا, كفروا لِْحقَقِّلََّا جَ أَهُمْهَا صِحر مُبِين أَمْ يَقولُونَفْتَراه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 وَمِنْ قبلَلهِ كِتابُ مُ سَاءِمَا مَوْو رَحْمَ وَهذا كِتاب مصدَدِّقُ لِسان الن عرَب اليذِل يُذِرَ الذي نَظَلَمُ وَبُشْرَالمُحسِنم إِ الذي نَقالوا رَبّنَ اللَّهُ ثمَُّ استْتَقامُوا فَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِ لِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ قَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا مُسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فيقول ما هذا الا اساطير الاولين فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد قالت قد قالت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد, وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا, ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما انعم عندي الله وأبلغكم, وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجالون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 تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه وجعلنا